واحد يقول هل صحيح أن بولس الرسول ما كثم مع المسيح في البرية ثلاث سنوات وتعلم منه على يده في البرية ما الدليل أو الشه طبعا إحنا ما قلناش ان دي عقيدة عندنا في الكنيسه القبطيه عشان تقول لي إيه الدليل والشه أحنا ما قلناش. هو كون انه قضى فترات في البرية قد فترات في البرية لكن ظهر له المسيح في البرية أو أصمعه لأمر ما مش موجود في الكتاب المقدس لكن موجود في كورنثوس الأول 11 لما بيتكلم عن سر الإسفارسية بيقول تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا أنه في الليلة التي أراد أن يسلم نفسه فيها أخذ خبزا إلى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 تشهد ليه في رومي أيضاً في أعمال ثلاثة وعشرين إذاً ربنا زهر له كذا مر لكن قاعد معه ثلاث سنين على طول كده بمحدش ألف ما عرفش دابوها منين